الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدم الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المقضوب عليهم والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدكرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أغصارها خاشعة يقولون أنك هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طرى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهدك إلى ربك فتخشى شَرَفَنَا دَ فَطَالَ أَنَّ رَبَّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُمُ رفع سنكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها من انعامكم فاذا جاءت امة كبرى يوم يتذكر có một xa anh hoa hoa tình năm chân mắt hoa luôn ca xa anh năm xa vì em vì khó đau كأنهم يوم يرونها لن يلبثوا إلا عشية